فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا جائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسه الناجمين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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاه والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويرتون الزكاة وهم راكعون وَمَن يَتَوَلَّ اللَّه وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ قِبْلَ اللَّهِمُ الْغَارِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُ الَّذِينَ تَخَذُ بِيَنَكُمْ هُزُوَةً وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْقُفَّارَ أُولِيَاء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقف الأبنا إياه وشكرياً نعوه عيات ذا هي اللبات كونتا يكوغاد بنبية ذا وكمضها سورة الماجدة قال السبحانه قال له تبيري يا أيها الذين آمنوا إلهي لا تتخذوها كيرانا اليهود <تصفيق> والنصارى او ريا او ريا الحق دغن كو اكتايزين او جشين او مركي اي دوانا كن حيتان مركي اي وييتان او كفر حيتان او سرها او گدسان او جشين كو حق دغننا الله سبحانه وتعالى بعضهم يهود هي النصارى برتو او ريا او بعض البرك فري اي اكتوي islam ka marti حل بين hal bay noqonay markaa calana wadada si naxbo tiilay aad weena soo saaray subhanahu wa ta'ala gariina baynuhu al'adaa wa al-bagda ila yawm al-qiyamah billahi subhanahu wa ta'ala al'adaa iyay araba sahyan inta qiyamada daciisana saasay halay dadki saaf tahaa markii islam ku noqdo hal idinkum marka cabbeer naxdood Ilaahay iyo Rasuulka salaamalahu (saw) iyo musliminte wulix kalectay oo aan roobin yasuulahum kaarada yahuudiyada nassara wulix kalectaa oo minkum idinka muuminta idinka midaha feenow ka samaynayo وحدوني هاشاكت وحدوني هاسامايو قيامرا ييغا ييلا الا سو حاجلين ايا من تشبها بقوم البوء منهم حكم كيسونا وايهو كمي هيو ادل اسلام كيثا سو شيغتو صلاتو كتو اونتو صاور بفقيدو زكتو خير برا سماي او عمل كا الله اكبر من هيو سبحانه وتعالى هنا وشيغ ايات بدنا اياتنا كم marka galo ruuhwayn iyo min cad iyo dulkooda naxbiya oo labdiisa naxbiya oo wax ay sameeyaan gaalnimada uu naxbiya oo ilaahay isaga bariyo oo mar la markuu arko oo moojiga caraw arabbaa ayuu moojisaa meesha muslimiinta ilaahay aad ugu dhawaanayso in aad farax moojiso oo wajiga oo furfur oo hordooda ku qasasho iyo ilka ka codayso aad la kulan وعرقوا مجيسيين على فعلك أن الإلهي يرثوا لي وإن أدونا شكتوا ليسوه هذا سيئ إلهي يرثوا لي يغد خمسواه إن الله إلهي لا يهدي محنون يو حقا موه فجعه مطلسه القوم الظالمين قال إلهي عصيره سيئ ya qorob min qalbi go'da dheysa marab jidda ay kujirtay isaaricuna iyaga u degdegaya fihim gaal gaal ka degdegayaan u jecel yihiin oo ka soo ka daynaan dunida ka doonayaan oo u dhawaanayaan saraa u gudbinayaan wali faddeganay wa munafiqun tawruu ha gal jecel hadoo arta munafiqun akood min salaad daa'i soonka iyo daayrka waxa ka muqaany qalbiga ka iyo sana هذا كرجال ما جعلن كرام ولا يا يبنون سبي يطبعين سويمين هنا سويماتن إيمان حقيقةها يروح قارض جعله وهمانه مال قوم يبنين لا والله ما يسوي ماتن حتى وين الوطن قلن علو ووطن علو بسوار قلن علو وسائر الصور كأن صل الله عليه وسلم والشاعر أنا ببين من كل مسلم يقيم بين الدهران المشركين مريبا بن كاهن مسلم هو gaal xooda ganbiye iyo soo salaam oo islaam ah halka gaalka ka gaartay waxa balina qorto oo soo sheegay in gaalada ay ku saafsanay tirada ugu dambaysa markay intaas 2 million weeyo wadankana ay hay'adtaas islaam ah الذين الطوي في قرون من قلب جوال <سؤال> المرض إن كرجه كوجر توحارتي يصارع نونا يجو قدك دجا يسيم قال أحطه جو ألا أو جرعه وكرش يا قرون والحيلين وحى قالوا قدك دجا ين نخشى أساس كل دهارنا يا مكيا لو مر مصعب على سو واحد ملكي قال الله بكبير وحيدها إياه نخشى واحكا عقصنا إنا أن تصيبنا إنا إن نقود على هذا المسلمين أن هذه دائلة أتخان شوي إنا لقلو ريكو قال ودي في الدولة النودي وإياكو حران أوه إياكو أنك أتخالان ونرأ أن كن ورأنا أموينه الله إياه أيان كبغ إلا ودنا إلهي كحرنينك وإلهي ككر الصاني وإلهي أهمي السنين إنت قابل في سوى رضي الله سبحانه وتعالى إنوشها إياكا أدنكا أيها الجنة وهو ilaahi soo shaqayn adoon kan jacayli marka ilaahi adoon kan yaga sii marka xoogoodi iyo tiradooda iyo tayadooda iyo waxay haystaan iyo markuu arko karo maro laga adkaanay waan marka annanka yid ku yeesho iyo hadhaw ilaaliyano u gudbiyo in badan laga joogo marka dhahan saasa بيدي بيدي أنا لا يهلا يسأل سؤالا، ماركيل أروح ما حد له أنا سمعت. يا برونا وعلي، ماركة ذات كمستهين تعلن، سامسونج oo حصلات متكررة سمعين وكهرب، هذا جابك جش، أو جابك تحجوب oo قالوا ذي أي حالان أو أي نقلوا وريجا وحنا سنو دنا دورو وريجا نقول له ثلاثة كبقى إننا هدو الله إله وحقه يه أي أن أتيه إنه كيليو بالفتح فرر أي مسلمين تقد جاول ركض فرتام ثلاثة حقيقة وعليه سبحانه وتعالى هذا مركي إسلامك سدوا الله وص على كتابك إلهي لقدكته شرائع iyo thestu o isaga waxay yd iyo wee weemba looiya haggiisa ilaba ta u na ew o ihere ya de weay her ji marko wa gan nasu sul ka na kwa sa la sal medi e yi tinta islam bu gaari marketdan and dun ka mas iyo magrib bay yu fe baba taladew marka ila is markay كفكم بكتان وإساء وصلا الله بكتان أيها الإسلام كأغفر أيها مخي إلهي سبحانه وتعالى لقه له فعدي سيوم يقول إلهي لنتي فإنت الله ينصركم فعصى الله إلهي وحق لهاي أن يأتيه إنه كان يوم ومسلمين تقول كان يوم الفتحة فرشة أي أو أمر من عندي أماري أدي سكأها علي إنه لا يكان يوم وقال إنه فيصدحوا مركب منافقين تلها وانا دول الوليد بان نقول لعيسان وانا غاد كان يمنى اللين كله ولنهلمين فيصدحوا بقلي وحي اهانا ايان على ما قصروا وهي اكسر في انفسهم نفط وذي قلل ايان للنادي منها قوان خواما قالوا لي اولا غاد كان مركيا اركام ورول قول الله فارطاة ويقول بابيه وإله ووسجبه سبحانه وتعالى وحي اهانا ايان بقليه سبحانه وتعالى هو قوم ما يسوملها ايه نفط وقسر استان وعيسان وانا فعسى الله أن يأتي بالفتح وإلهي حقه وهو خرشك هنا الإسلام وإلهي أفره يدون في الغاز وأمره من عنده أنه أكفي سأهر كأحاضي كين يوه جبك هذا إنه يوه يوه يوه فيصدحوا المنافقين تيتري نقص أن تسمين الدائرة كوي فيصدحوا في مركز هانيا على ما أصروا وهي أي قصر في أنفسهم وهو إسلامك إنه يوه يوه وقارده أي بريء iraayyan yad irayna yaan baynaya kana saali yari jira kaas weeyay nafada ku saleysteen waxay ahaanayaan naadin a performance somebody xana u taa wuu yaquluddeen kuwi waxay dahaya aamannu kuwan wa munafiqin haldina kuwan iyawala tii oo saayo fahaydaha iyo amarka Ilaahay sadex kaano ilaahay gaalada jabiin way qoludina aamarnu faa oraay fuwas ee libirka fuumiya aqsam billaahi ilaahay qudartay jaad aimanah dar soo meesha ugu dambaysay inno biyow lama aqum ee ilaala jiraa mu'minyiin hadana markay dabaatada dhacdo imtixaan ku dhoc gaalada markii uu u furfatanayo godday doonaayo gaalada waayaan ku waxay hadhow nugu إن نوم لماع حبض ضب وبرتي و برت اعمارهم قوه اعماشه السمين ثلاثه كان يعني و ح ا عباده السمين يعني الالهه الخروه والتبعه بهم حبض اعمارهم فاصبحوا خاسرين في بالله ويقول الذين مركه الهه فدكه كان و امر ان وقال او لغا اسالوا ويقول الذين امنوا اها الذين اتبعوا قوة قال سوما كدن كدن لي من قوة السماء أقسم بالله إله قدر تجاه دائمًا مغاية ماش دار قدم بيسو ملك دار قدم بيسو إن جرب قدر أتى إله إنما معه المسلمين تعدد فيه وين لجده قوي قدر وين لجده سقوي له جرمة أو مر كامتحن قدر عياج جالدي إله وذاك إسلام كه دونه بأي كلام درت دوجو امتحانه دواعثك صناعي أنا مرة كعسكارين قو جالد مر كأسطقين جيوسست الحبث الرحمن المصرح الخسر يا أيها الذين آمنوا إلهي يمضيك يرتدع في قوة من ومن روحي يرتدع كالنقضة أو كردوغة منكم يدين كان ينكملها عنديه دين في ساروحي فسوف دب دنبو يأتي الله إلهي الله من أياه وكين أياه تقوم القرى يحبهم هي ويحبونه يقول إلهي جعل أذلة ويجعلها سنعون حريس بلا على المهمين المهمين عجدة قوة على الكافرين قادة لنعبوا قوة على قوة على يجاهدون في سبيل الله إلهي الدين تيسا يدفاع عياده أي النصة إيامالك وقبضحين أيام ولا يخافون عبصمه أيام لومة اللائمة ماذا الله قاله دقال كيسا كعب صمه أيام إلهي كرغي ذلك هنا يشدع يلانا السفاد ككسي فربان فضل الله واحد لا يسكهر أمه مسكح ايو عاغل ايو مال ايو اللبه لماه وإله سبحانه وتعالى وحب الحيول وفضل إله سبحانه وتعالى وعلى يلاد إله من يشاء إله يحصي عبد الضانوي والله واسح إله فضل جيسو يا علم جيسو وقواس عيهي علم إله وكان علم جوله كان فضل جاين لصي كهبون إله فضلك إسمارك هو إني استبرم الله سبحانه وتعالى كوا إله أبديه إياه إسلام وده عجرج على الله يا ساكن قلبي قولي إسلامك إياه الله سبحانه وتعالى كوا السدن هي عجائب سنجلي يا هلك جيء وفضلك إياه الله مروراً وإنت إله بريء إله وإياه فج حقاً وإنه الله إله وقلب إله ليام مقلب القلوب ورسولك أنك كد عيسنجلي ثبت قلبي على ديني يا صرف الغروب صرف قلبي على طاعة إلا قلبك حرغو قلبك دينتها لكسك إلا قلبك قد قد يوم تعال قلبك قلبي ورسول كده عيسى انجرة صلى الله عليه وسلم مالك لو يديه ومحاقبه انت الدعا لكده ورسول كده عيسى انجرة ورسول كده مجر الروح إلا قلبك يصل لها فرض وإلهي بكجره يصرفها كيف يشاء قلبي ساو التوصنى أي ساو الدوية إلهي سبحانه وتعالى مالك وإن الهي بردو إلهي سبحانه وتعالى أنت أنت أذبري سوء وسأو الرسول كانوا كذيعي سجاسو يا مقلب القلوب تدب قلبي على دعاء يا مصرف القلوب صرف قلبي على دعاء يا مقلب تدب قلبي على دين إله إيمانك يدين القلبي كسوء أو يا نفذنا نفذناين أدونك زيف أنت أدونك اللي جوفت أنت عانس علوم صلاة بس أنا كذو كذري هيف رزق وحرار الله ينتهاني جارس كن ينتهاني مال ورسكون ينتهاني فقر وعلى فرد ينتهاني awara ku امتحان imtixaan dadba diintii kaga tagayow dadba aduunki ku raacayow dadba gaalada raacayow dadba meel aan daran aadayow جواسيس ha inin jawwad sidso murafaqeenan maqana way marka ilaahi subhanahu wa ta'ala umba wax xubay way ilaahi bariga subhanahu wa ta'ala oo teeyaa fitanta imanaayse dhacaysa ee dad badan ay ku fidinob yaaray raacayaan dabaysha ilaaha فالقلال الغفض حي مالك الله الدمئي صلاة المتحدة واختلاق أنه الله الدعاء السباة سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد الروس في الدول والنغضة منكم وإذنك من عندهم الله السلام عليكم ونرش ضد مؤمنين في الدول ودينة كان نغضا أن بالله وانا ذلك الكلام لأشه إنه دينة نعان الله يطلب له كثير صابه الله سبحانه وتعالى imtihan bal keenaya saaba bal keenaya saaba taas ruuhi diintii ka tagay ruuhba fi wax gooyay diintiisii dhaafsanay ruuhba guri wax gooyay diintiisii dhaafsanay ruuhba gara jacayl diintiisii dhaafsanay ruuhba آد بأبان طعيب وإن الإله سبحانه وتعالى كبر ذو أنه قلبه يا دين يا أيها الذين آمنوا من روحي يرتد النقضة فمنكم يذكر عن دين روحي كان نقضة قال لما هو النقضة فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله إله كينة يا الله من ياب القوم يحبهم و يحبون إلهي هو هين قال لك سبحانه وتعالى هو إلهي يجعله يقول إلهي يجعله هذا إلهي جعل هاي الدين دي سواب نعام دي كون ما كانت dabba tilugu toor adii humguriga laga gooyey tilugu saaysa ariga lagu bareenayo laamayaynaa ka tagtay sida bilal iyo hewri hewri aya haayam ahad ahad ii jireen mid sariid lugut sidoo kale kulay qulindumis kaga tagay sanad sariido alkorays may kama tagayo او ساعدك النبي هديي ديرتي دي وحا لو يو يلو جناد الجنه ادون كان مرلي ما كافي عدي الى ادي تساعده ادي الى دين سلغود ادي مرلي وا تغله مرلي دباتا كوغو دحلهي تونا ادون كان الله سبحانه وتعالى است هو خالق يدوم غترو فستوفد بن روح الدين فكن الله و بانه و ربي ايدي ما بانها دين دا دي دي كاتغتا فستوفد بن يأتي الله إلهي كين إياه والله ما يبدو قوم يحبهم قال وجع ليه ويحبونه يقول إله إلهي جعله محالة وقال ذلك إلهي وجعله إلهي يقول جعل أذلة علىهم فلحبوا منكها انتوا دون وجعله أن يوجع ليه ووجعله سيه وإلكاوا عضينيه ووجهوا فرطوريه وفرحهيه أعزوا كؤلقية سألك أي أولاها ضي أولا الضغمية وجهه أسسي معايب كسسي على الكافرين يجاهدون في سبيل الله إلهي iyedintii saayey u dagaalamaan oo nafta iyo waqtiga iyo maalqa ku bixiya walaa qaafoona kama cabsanaan laama salaayni dad dagaalaya dagaalkoodu ruux kula dagaalamay akoolo dagaalamay adigoo dagaalay maal ku dagaalisaa caasiilay ku xirin ku عزة في كافرين في ولا يخافونك كما بقان لو مطلعك حقا ويشتاق انباليسوا حقا يقول لك ما عد ردك الله يعد ليس ادلكوا فهم بقان بقان مالك إلهي كتابك كتاب يا كتاب سبحانهو يدينت القصة عمين ذلك فضل الله يا صياب اوه إما انك هالك اجارة وحصي وفضل الايبس يا سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله هو واسع علي إلهي فضل قيسيه علم قيسيه ومتك واسعي عدوال بأغاري عليم روح السداء إلا قد قام مضم إله إلهي قانا سبحانه وتعالى إنما وليكم وليقين إلهي آيدي قرر إلهي لا تنتخذي بيهود دور نصارى يد ولي وليكم ولي وليك وليكم الله يا يا يا يا الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وعلى الكتاب الهي جعيل كيسائيو دلت اعلم يلو قصو واضنو انما وليكم ولي انو الله كان اذا انشاء يجعلانا يساء اذا ان كان نقنى اذا انجندا اذا انجلنا يحدى يساء ولي كذلك كان الله هو يو الرسول والذين امن ايا دفا مؤمنينته الذين كوا مؤمنينته يقيمون صلاة سلاة توجيو وهم ضد بلان إنك صو حديث ضد ما أنت الأمبران في البشرة وحيد عن على كسر دكتيرو من سائلة ضلكو تكاني أحمر سؤالنا وقاعد تجايني مركز سيسور كبرى كوجروا أن تديهم سود حيو من كيفين هذا صل لها إنما أوليكم الله ورسوله يو الذين آمموا الذين مؤمنين طو يقيمون صلاة صلاة التوسيس وسير رسولك وتكسر الله ويجون الذكر أمرا كان يورثوسا أو أمرا كان saadayda kamithay oo kuwda amaadeelaha dad ee islaayee dad badan dheen oo tiyaga roqsoomayda kala baxeen hadaan dadkii luguuna oo muratacuna way ku caano dad salaadila إلهي كلي يستحقر إله الثلاثة أعرفه إله كوكب صنادا ورسوله وروح الرسول كو ري كدغتا يوهو الذين آمنوا وذو المؤمنين فإن حزب الله إلهي هو اللب هوي هم يغون بالغالبون أتقانيو هو ساتكانيو وسبحانه وتعالى مركا هذين غالدان وا تربين وا هو بدين وا وحن بدين سادت ايغا أتقاناي أو من أن تصيبنا الدائرة النقطية وكدي سدا تريو إنها دونه أتقادو وانا يسترارا يأتكى عشان يغلبها يدوردنا لقرب وريقا كبقا قينا كوه اللي قبق علي سبحانه وتعالى إنما وريكم الك ومن يتولى الله هو رسوله والذين آمنوا فإن حذوه سبحانه وتعالى يا رسول ولي حزبك هم الغالب يا الذين لا تتخذوها كي الذين كوي اتخذوا دينكم دين تين كوه كدغي جاس جاس يا والله ايضا انعيار هو سيد ولي قلت او من الذين كوه كمدها هو تلك كتابة التي من قبلك بدين كورتين يا والكفارة هو عن كتابة اللسين ومشاكينتاو والكفارة والكفار يا ايضا يا ايوه الذين اعملوا لا تتخذوها كيّة الذين كوه اتخذوا كيّة شي. دينكم دين تين هزوا جاس يو والله عن إيارك ودينك إن كدقت أيه ومن الذين قوي أهل هو تلك كتب لسيا من قبلكم هي والكفار قوى الكتاب كائن المشتركين تقولي هكذا جن لا تكملين تاو هو يقولي هكذا جن هو حتى كذا جن الله إلى إيك عبسله هو يقولي هكذا جن إلى إيك وعسلنا ضد هو دينتي إن waa aragay meedhniyaaw ala ilaah subhaanahu دين taaadin ciyaar farmaaysmay ee sheegayse ay ku jeesteyeen oo ay ku ciyaarayaan oo sida soo soo saraada markii loo aadimo ay ka dhiganayaan ciyaaru aadinkay ku الله laa ilaaha illallah allahoo akbar muhammadu rasuulullah wa maqli keen wa shaatiin shaydaan kuma markii laa ilaaha illallah ibinka maqlo isku dagan taraay illa oo tagmeerisa ka maqayn boordayo wa asan qana yayo وا سنقول امرك سادات الجردانه ايه كوي وانا ياك كافر وا شيطان قال كو وا شيطان روح عقلي ليه سبو الله سبحانه وتعالى في دينتي روح قجه جاسي او كو ياري ويلي وغان دغاني اما البتامل نقول اما هنقو مشرك واتقوا الله إن كنتم مؤمنين هذا ضد الله يا رسول iya khatar ruwaytan iyada qiyamada iyo wixii la galaynaa rumeeyaan dad rumeesana dadteen uradka wariha ka dhagalin waalay ismuhana wa ta'al wayla nadaysum marka uu dhawaaqaan ila salaati salaadda marka الصلاة ugu yeertaan hayya ala salaat hayya allah laddo oo adinka la akhreeyo ay taqaduha waxay ka yeelayaan wa salaada loo dhawaaqay adinkee huju wa an bay ku sidoo dadka sidaan laakin waam min al muslima hayro markii la diinay ka hinjay ahraqal kaadib ka banta sheegay hal gubta buudheejir naga soo ilaahay subhanahu wa taala guriyo ku goeyo dab qoor adeer saabta hata kaatay wa aan weey gaal qaa saas maglo gooma maglo kaleen wa la مركب ايه يا ريسان ضدك ايه يا ريسان الى صلاة الصلاة ودعزم ايه يا ريسان اتخذوها وحكاية وصلاة بيه يا ريسان يعدنك هجوا ولعبا ياسياس لعبا عيار بيكال لنا ذلك محي كل عوة بأنهم قوم لا يعقلون وضدعون وحقران وشياطين هون محي اله هذا الكيس توحيد كيس قد بي لا إلا الله ايو الله, ايو الله أكبر يحيى على الصلاة يحيى محي قد بي الله سبحان وعدد عن عقل الاهين ذلك بانهم قوم لا يعقل قل وحاشا له يا الكتاب هل سنقوم ميعاد نغوا ايراي ناس ما نغوا انكرات منا حق النجا الا انا مننا بالله نعبان لا ما واخ لو مونكران سوين الا انا مننا بالمنكر باينا الاله الرومين وما انزل الينا هي كتابنا اللي وما من كور كتاب وأنا أكثركم بذن كن فاسقون بعدين أنتي نبغا يا رسولك يتعالى يكتب عليهم أو جارتهم عيدان فسرين طاي كسرتك نمر يهود ورسولك وين سال الله ورساله يا رميسن طاي أمبير هبلي هبلي هبلي هبلي مركزا ليه كوا هذا رميسن طاي أديك إيو كوا اللوالوا وانك كفرنايو دين تينه ودين تد دين تقوبشر بلم بعدين لعنهم الله لعنكم متواصل إلهي سبحانه saxda cusubee wal waxa taayahaa al kitaab halkaan qamoon waxa naga ceebaynaa saanaad nugu hinkareeyaan miya jiramina xaq anaga alilla ana mun nabillaah ma'eeba oo wax la isku inkaraan oo wax la isku noo caa illa ana mun ina rumaynaa waxa hadnuba haystaani yaajir billaahi yawamun diilaayna kitaabka anaga xaq وخاصه وخا اسكو چهيب او مونكراه مهه بدنكين وخا تين قالو ان الله هذا حال اون ما يدين كو رما من ذلك وخا عاد شاجتان انو شر هيو دينتينا دين كشر كشر عند الله من روحي دين تنروح دين كان يدين ومن man ruha الله allah ilahi al'anaki wa qad bihi alay وجعل ta u calay wa ja'ala u yeel min haqoda al qiradata dan yarro wal qanajia yadofarro wa 'abada taqut yahudda inta sa laga dad dan oo magaala dagan buu ilahay doofar هؤلاء قواته شر و شر بل مكاناً حق بعض النواب بل عنسل و أبضل التوصنائي لجنة الوقت لجيينة قواته قرم و رأيه و أعطي و قفتو قريب قولوا و حاواته لعضا هل أنبئكم و إذن دين دي كشر بل مئو قريبا هل أنبئكم و إذن كورمان بالشر من ذلك كاف و دين تندي هذا الشرف كشر بل مئو كشر بل مطلبة حق عوالمركة عند الله إله وأحشرب من مينشج إلهي مركل الهرثة ولا سواه المرنين وأما من روح اللعنة الله إلهي يقول لعنة وغوى إذن كان وغضب عليه إلهي يقول عرضي ووجع له ويا لمنهم حق هذا القرادة السه والخنازير وقلبك وعراة طقوط شيطان عاودك ولا يكشر من مكان قواسه حقد دجاج شربه بعد بعض النمران عن سواه يستبيه وضال السحرة هذا تفصيله كب بعض كب بعض يوبكفو قاريب وإذا جاءوكم بالين مكيرين مادن خارو هيد أمننا وان فماين وقد دخلوا بالخريج وقال لمك جري وهم خبر الجب يو قال نمادي كبرحي أي هذا مر لا تكون نقدم والله قريني. قريني إلهي بعلم وبما كانوا وحائي يكتبون أخوة قرين وحاي قرين إياه وإشلا النعيب كا وعديوده وماكرجا إلهي وبسم الله تعالى وإذا جاءوك مركيدين معدان نقول لهم حملوا فينك مسلمين تا قاروا وحيد به يهودة خي وكان سورة بني. على يكسم بري وفول وقد دخلوا وقد حال باستاذ دخلوا اي قلم بالكفر قال وهم غفروا جبيه وسلام كي يكبحيو ايوو قال لما لا يكبحيو اسلام ايه قال لما دي قلم والله عالم لا يكايرس وتراور اخي كثيرا امبضل ومه بياك يصارعون ايو ودك في الإكم الدنبي والعدوان ايه على النمو يا سلامك عدو نيهين وأكلهم عنتان قد يصارعونه ايه الصحة حرامة ايه اللي وحباصله ما كانوا يعملون واحد ايهان قواصمي واحد صميين ايهان صمي باباصله الله سبحانه وتعافى وطلع كثيرا بغالك واحد بغالك او منه يهوده كميرا يصارعونه ايه ودك داقي في اله واحد الهي اللي يوفه قد يصارعونه ايه ود ستورع الله يستمع واكلم بهم الدقة يعني من التانك على الصوت أي حرام تعيش ولا عنا لبيس ما كانوا يعملون لو لا ينهون بعالي سبحانه هو علم الفهماء والفقهاء والاحبار هي قوى هذا القول مصيوب الرجوع عن الإثم يدم يكوه لبيث وحباس ما كانوا هيا يصنعونه قواسم أيه والكل حتى وعجلنا هي علم جلها هي كل شعب كها واسلكس تيم واسكدر سلام بلايا كل الله إلهي وحول سبحانه وحباس راح يستميان يوم نسولك نسول الله يسوي كده جي أيه إلهي من كل أرثه ومعروف كذ فريسان الفريسان منكر كانوا يسكر ربيسان كم ظالم كاد عنط قوانيسان حقق كسر عيني سان قصة ضبار سان هذا ينسي إلهي kabaana oo idin laacnada ayaas kuwiin koraay oo laacnaday naxr rasuul marka soo sheegay hadaan kuwaso khaladaad noqdo iyo waxa dhacayuu musiibooyinka dhacay rasuul sallallahu alayhi wa sallam kuwa uu ka warayay markoo arko ninkooda akhbaartii wala cunayaan wala bayan wala sa saay bayan markay sa yeelen ayri subhanahu wa ta'ala qalbigoodu isku dhufay isma'aan adam wax kaan dadku inayisma'aan oo la arko hata la wayso dhashay inay isla hadayn maxay نعم مرعب منقر كالقرر شور لو لا ينههم سيجرر ايه بقوة الربانيون هو إلهي اللي هو نسبيعه أهوه يا علمضة قائد مريب الدين تقول فانت يوال اخبار القوة عن قولهم هذا القاضي اي كهد ايه شعر القاضي ايه عمرودي اهل اسم الدني قمركي القوة اليان سيجرر ايه بقوة وقالت ليه مسوحة ايه مركي حرامت عنا ايان لبيت way aamada haya xurooda waxay sameeyeen labaduba ay abaa'sa nabii kalee subhanahu wa ta'ala wa qalat yahoodu hayjra aray in digaa din digaa ilaahi subhanahu wa ta'ala ay kaga fogaayeen hadalada kamidha iman ka ay ruuxa ku awooray in wax shado al haya kulluhu al haya رسول صلى الله عليه وسلم كل ديما انت خير مركه روحي و هو غاريا مركو خشوتك كاتغو وهذا وقالت اليهود يهود حيثلي يد الله جعلت إلى مغلوه وحرنت هي ساس دايين الهي, إلهي ابي ربي غاريه منتي وحول بداف رسولك دافين دينك دافين الاسلام كدافين والبداي هي لعنهم الله يد الله إلهي جعنتي سوى إله مغرور وحيك ولا وابخيل إلهي وح مبدح يوعده حمونا سوى إلا إلهي وحوله سبحانه وتعالى سامسوم من ريح وحلا يلو وضروه عليهم مسكنه فقر يقول قدوش على قصاري بالي سبحانه وتعالى مركي إلهي عاصيان بولاية سودري فقر يمسكنه يدلي إيو إن النولان كان إلا بحبل من الله وحبل من النص أمان إن فروق صين مبين ضب الكوش جيران مبين ومن والان كلام بالي دور إلاد عليهم ذلة هنا مستقص إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبقوا بغضل من الله وذلع عليهم مسكنة وذلع عليهم ذلة والمسكنة ذلة بله البشر والسرائية فقر وقال لي وتعالى مركة مركة إيه مع عصيرها ذرتها الفقر إله الكري أيها واحد إله وبقيرة وحوو النسيين وهي وكما ساكن بعد نقاجة نقول أنه ورح ومعيسا موح نصير ويخذ نبيس ويبوحان تاصل على اليهود ياذل الله المغلور لعن الهي والهرم طاعه الهلهي وابخيك ولد بالله وحوار هلا حيوا واللعنه و على بما قالوا وحي لهن سبتيه الهلهي جاوريه ويناء وحي كلهن درتي أي الله العظيم واللعنه بما قالوا بل اله جعان في سمهرن أو بخيل مه يداه لبد جعانوده اله مبسوده ثاني ويفتينو هلين يا مال مساصوده يا قران جده وحسي الله يا تخسي وحسي الله يا كن على وحسي الله يا وحسي الله يا بينك وحسي يا وحا ثلاثه بلن باد كن ولا بر ولا وحسي الله سبحانه وتعالى صادده يداه مبسودته سدا اله شكت لو دايو يداه بره هي وبد جعنوده بي هي شكت سبحانه وتعالى بل يداه بعمير مقصود تاني والكتنين يوم فقه كيف يشاء سوء الدونه كأنه وواسعا كأنه وكعيني يوم فقه الهي وضحية كيف يشاء سوء الدونه ولذي دن وزيادنا وزيادنا, وزيادنا كثيرا واحبظا او منه ايه كميضها ما كتابك ونزيل إليك اللبوس والدجاج من ربك اللبوس والدغيانا كبير إيه وكفرا كتابك وحيبا كيه الانبو قال ilaahi ugu soo dhowaadaan ilaahi ku rabaayaan ilaahi isu duleeyaan inay kibran oo ay gaarnaan buxta mucjees in badan oo yaakamay waa wax yar qaliil oo wax aqoon in kitaab ee yasiir uu sallallahu alayhi wasallam wadaa dadna uu u jeedinay ka tirana in badan oo min oo yaakamila ma kitaabka uu u jeeday suudigi ilaay ka aliga min rabbika la yuzdadi tughiana buuxiya sana yaqooq wa العذاب تعالى والنوم سؤال إسم الله تعالى دار مكون البعض أولياء وبعد ومركز إسلام جاهدو لكن مركز إسلام قال هراء وحاولوا إسلام ماشي جمادو حل بين قومين والقينا واحد مني لكن مركز سكر يوم وصاوا لاي وان في النبئينهم تحول الرحمن إلهي في النيوي العذاب تعالى والنوم والبغضاء سعى إله يوم القيامة سعى السماويون سعى كل ما ماركتوا أوقدوا أيشان ما رندب للحرب لأجل الحرب تقدر ديرتي أدفعه الله انت اسلامك يسكت دران مارك اي اسلام كنا حروف النسك عيان أو يدب كنا حشيران أو يسكت دران أو ترى عنصرات ع عن الع منام كسر منناي أنصار يسكت دران على أنصاره أوسيا خذ له إلهي وضميهم يهود منه رانكزينا سال يسوي كنوا وقرا اسلام كسر يسوي كنوا من ilayiga lugiyo ilay baa ka waramay wa aadaas iyo ilay lagu soo jeetsanay saadarteed waa dad maxay balan oo balaaya oo shaatiina oo yaqaan sabaxay sawr keenay sabaxay suu gudareey daray mar isku dareen gaalada gaalada nasaalad islaamka mar isku dareey khulama maala subhanahu wa ta'ala wakii khulama oqaddu balaki islaamka marka ay xariiga ilaahay heystaan ilaahay saa u sheere ilaahay dad qodo والله مركز أو دب مركز أو إسلام دب أو الله مرّك السعو قدوع فريان نارا ضب للحرب لأي حرب تقال دفّ مرّك صلاة الإسلام كاي ضب كله شدان ويسقط درام أطفئه الله ضب كإله يفسحني ويسعون ويسعون يهود في الأرض لوكا فساد لوكا إنه فساد وليسقط درام وخرم وبراء ووكا وليجند جند سأسي أنت كشرقيان والله لا يحب المسيبين إلهي ما جعل قونك فساد يوم ولو أن هذا الكتاب هو كتاب ك السيئة الكواه أمنوا إلى إلهي كتاب كئي رسولك الرومي له واتقوا له كعصناه لكفرنا ونباعف له عنهم يرحبو السيئات إن دونته إلى هذو النعيم أوعي ما ينقضينك ولا أمان وإلى جعلي وسدوين نقلهم ولا ادخلناهم جنات النعيم جنوين ك وحول بقون نعماء لحال غير أيام قليلة ولو أنهم بيوم أهل كتاب أقاموا تورات هذا كتابك توراتها سنان لهاين wa rinjiila kuna injil luusoo dajay kitaab kaas siil gare ugu socon lahayn u daaday toora siil ugu socon lahayn kitaabta haday ku dhaqmiil lahayn la la min aya sa ومن تحت تاريجين اللقاء والوصف ودولك يكعرون النارات والوصف وضحرة منهم محاكمدة أمة المغسرين أمة عدالة وهو مؤمنين وهو الخير حوالي يرى أنه الخير باكوش جروي وكثيرهم إن بلانهم منهم يأكمدة الصعب وعام ما يعملوا واحد صمانين لكن بلانك الله فساق بلانك الله دول إلهي سبحانه وتعالى كفر وشاطين شادين إنسي ويبلانك و لو أنهم أقاموا التوراة و كتابك التوراة و كتابك إنجيل هذا التوسيل لهذا و عرضت بورك كجل في لهذا و كدغم لهذا و النورين لهذا و ما هنزيل من ربهم لا أكلوا من فوقهم فرواطة يعدع الهد سوى سوى عرفها بإله إله إلا بانه وتقدون الله سبحانه وتعالى و أقوى الرمين ذات كستو إلهي بإمجسة كدغم إياس الله و بركه و نلقي نواضح خير أججئ أبائى وقع عن سيران العرق مهاي عرفوا ساسوا بخير وغصوا عنا يسون اللهيم وآفي وحبى وحبدي وبوصوا وغصوا عنا يا ولو إنها القراءة أمر وأنت قول عليه بركات من السماي والارض الله سبحانه وتعالى لكن من فوقهم قربه كر عن الهي نربطه كر الله مركب وح كر كي ما دير مدرك وفساس ومن تحت رجال بيكر عن الهي ركبي كر عن الهي منهم أمم مقتصرة وحكمها قح وجلاته عدده إله الكتاب كريم سبحانه وتعالى هائسة وكثيراً إنبلا أممهم وحكمها سامة يحكمون يا أيها الرسول رسل الله بلت جارسية ما كتابك منزيله إليه كل وسيلة مشبك دي ويلم تفعل هذا السعي فما بلط المجارس في سارة طرح قرصة هل أي هذا القرص إلهي سبحانه وتعالى إلهي وكل وسيلة ما والله ويا عثمان كمين الناس عادس ما ما إن كان لقب الله وادي وإشكذاي، رسول الله عليه وسلم سيمان مخادس يسكوري حبين أيه رسول كسيحهم ومركز وحول وحن جعلن لها إنه مضى كميتها الله يعوي وردين مركزها شنق رهبلا المغرب مساوي سعد وعم قوي الرسول كيان سلام الله عليه وسلم مركز ورانو كسيحهم وحياة ذلك الرسول دكتي ilaahi subhaana wa ta'aalaa uba lan qadriyawn ta gaal isoo hordeyntu safety safartay sawsa ugu hayo toose oo yaa man ya'sima ka minni anan gaal marka ta wuxuu yey Allah ne safety rookay ka dacay marka suqaato wuxuu yey man ya'sima ka minni rasuul مارك إلهي سبحانه وتعالى ويقول الله يعصمك إلهي وحيك كوثو في الصالة الجارسي حاجة في الولاعة وحي الكدب والنوراء رسول الله صلى الله عليه وسلم دار دار دار آه دي الدار هو الصحيح وكذلك نتقل أيوه آخر مارك أصاب اللهم هلب الله مارك أصابي يقول أبج جواني السحابة نعم أما بلأ اللهم فشد حيث أن توقع عن تقول التابع فرق أيه وحيك له مارك إلهي بنا جارسي مرخاتيه يقولنه الدردار انك حاجة قدعي الحلوبتحيه ودردار ما يحصله صلى الله عليه وسلم وحوال بكاء الله الثلاثة والتربضان ويقول سيبعانين يا أيها الرسول بلق جارسيه <تصفيق> ما كتاب كتابك منزيله إليك الو سودية ومحبك الله سودية وإلا انتبع الحدادك صعف السماين فما بلقك رسالته إلهي رسالة يقوله كو سودية قوضتك إليك جارسي وكوين ماذا قذنبو آلي السماء رحمك والله إلهي فأنا يعسون قد أدع كبقي إلهي وأقول عيناي إن الله لا يدلق من الكافرين جار الإلهي ما نون خلوه عتيال للكتاب رستوا على شيء واحد يسنانه واحد تهينه واحد يسنان مدجو حتى تقنون طوره انت طور الكتاب سني سني ورين جيل يومئن إليكم أحد ينكسد من ربك ولا والله يزيدنا وجود سَتَرَنَن مبدا قوما ويا كاملا مغوندي لريكه و هي لغوسد نويله محمد من ربك وكتابك تويانا مخبر موجي اي قا يغانه ومبي كتابك كيري يان يزيغال لو ده اول اول مكسيتاز سيقال ثلاثه هم مرجد على قوم الكافرين الى يجي ابو رج كاغن حريثنا ان الذين امنوا والذين هادوا وصابئون والنصر ان الذين امنوا هو إلهي ليصدقوا الى والذين هذا كتابة والذي نهاده هو يهود وبي والصابعون نحيهين وا قول النصارى كميدة واقيد يهودة كميدة وا قول ملايس عابر وا قول حكا عابر وا قوله كله يفرقه جعله صابعون انت ووالي والنصارى هو النصارى اللهم من يهود وصابه ونصراني من رضي امن بالله إله الرومين واليوم الآخر وعامل الصالحان عمل وين اكسن نتميه فراخوف علي ما عفسي سبحانه وتعالى ماركه قبري تغان عفص ما هي عرش دوو خا قبلا سبحانه وتعالى الاك الاك ورسول صلى الله عليه وسلم دجال في صلى الله عليه وسلم حديث wax kooda laga arkay oo indowda laga arkay oo sawirkooda dhan uu naxdin leeyahay oranay uu gariray su'aalo weydiinayo ilaahay raqasay adunka subn aanba subn aanay sabbtu laa yulee dinaa kara subn aan maay a la adri markaa la weydiyo su'aalaha garanay la dareeyti wala sari aya loogu jawaabay dubbe dambas ka dhiglaa buur hadalad aya dhaacayo sawt dhawaaq oo xamaaqra wiir rasuulku waxa insiga jin marka waxa ka cabsamaay waxa ka danbeeyo qiyaamada ka cabsamaaykii ilaahay iyo rumayey qiyaamada oo amal saliha yahuudaha awl kisa ahay majusaha hanqado nasraani hanqado saabi hanqado muumini hanqado man aamana ruuxa rumayey inta soo ran billahi ilaahi walil amil al قيامنا مكيل الجالي مع أبسان وراءهم معهن يحزنون كوكم رجعي أدنك وح كريج معدم الماجي حتى هو الوداعي عبساني ويه إلى يبدل خير بسيانك وي ويعدمك قصة ما يسوي عملها يوم فما وعلى قاد بعضها عبسانها كعبسان صافرها كمربي لقد أخذنا لقد أخذنا وان قادم ميثاق بين إسرائيل هي بإسرائيل بنبلن كورد قادم وأرسلنا وان دري إليني أجا حق واد كل أمرك صور يا موجينا رسول الرسول لا تهوى وحين جعلين انفسهم نفوسهم نفود يمادو فريقا فصوص الى غير كميده كذلك يبين وفريقا يقتلو ام بلاقنا ويدري وكره بن سهل قويم رين حير النبي ديرين ويجوعين الى ان يقول ان عا او غدغى اممها كو انت رسول بيتين ولقد قد اخذنا ميثاقا بين اسرائيل وارسلنا اليهم رسولا كل ما مركزوا بما الرسول نالا تاون وهي نフトو جعيي ما هو حقي الدينتي و... ما كنا نقولين جاد وهي نフトو رين فريقا كدوي قيب كميده انبياء يرسل شي بينه وفريقا يقتلون وحاسبوا حي امرين الله تقونا فتنه اهاني أهاني وي هي سمهين ان لو قباين اساس مودين وحتى اخرين قال ادون هنا ادون كان مودين فأمو من خسين اللبالا حقيقين اللبالا وصاموا مو يكتبالا ثم تولوا عليك إلهي وكتبالا ثم عمو مرتبا أي إن اللبالا من خلال الله يكتبالا وصاموا مو يكتبالا كثيرا أو إمبضوا منهم مياه كامل والله بصيرهم لا يعملوا إلهي ومثب واركي وحي سماني وحسي وحي مودين الله تكون فتنة عقابنا نهاني إذا حتى أولا هذا الضبكة لأسودك نار إن الإقابة نسافة مودينه فأ oo qabriga ka cabsanay waxa ugu horeeyay qabriga madoowga kusigaa doro ruuxu ka cabsanayno oo ka cabsanaayo leeyahay xeelad aad baa lagu yiddeen isagoo madoow oo keligaa atay maalayxo emanaysaa kaarka gajays cid walba ku amara cid hadalka fuuto sanmay ciddaa ku leeyahay malay cid far ku ishaarin malay cidna ku ishaarin malay adiga qabriga ye malayikta wilaaygo weyn oo istaraayso oo qawano buri qawaha kale iyo oo la xijaabeen si ilaahay u nagool kara dunid hadduu soo roohi waxa weeye suuxis ka raaciya nafisow aad u gaar ka dabalana marka waxay moodaan inay la ciqaabin boolis ma waxaasi wuu allah taqoono fitna in ciqaabna qonay oo la ciqaabnaa beemareeyo faamoo markaas in dabbeelana warso mu dhagabeedan مراد القرطون انه بهل حق كان بهنا وسمو كدغه بهل حق وهي وين ويركي وين وير كثيره والله وبس انه ما يعمل لقد كفر والله لقد كفر ويقالوا ان الذين قالوا الله الهي هو اله المسيح ابن مريم قويه هذا كان وين قالوا اني المسيح ابن مريم وقال المسيح هو يا بني, يا بني, يا بني الله ربي وربك من يشرك بالله إلا إشري ديال فقد حرم الله إلا وكحر ما عليه روح حديث على الجنه ومأوا كل شيء يمشي كوين النار وي وما للظالمين قالوا امستمنا من صار وحيل يوم قال هي الهي هاي هي واح كنا عالي لقد كفر عدنا وي جالوبين الذين كانوا قالوا إن الله الهي تاريخ 3 والله بك صدقوا لا اله الا هو با 170 صدق ويلي هيت اللهم وبعده سبحانه وتعالى وما من إله إلاه مجر إلا إله واحد متكره وأعرت له سخس أدنوه خرمنه ولا على بعض على بعض أدن كان لونه مظهر ما قوته سويت قب صنيه من كلا سرين مركسوا إلا فسدت الأرض رأي الله سبحانه وتعالى هي الصماد به الدنيا وما من إله إلاه مجر إلا إله واحد متكره مويه وإن لم الكهري عما يقرنوا تاريخ ثلاثة هي سوا إلى هي هذين كارم لا لا يمسن وح طابان الذين كفروا كل جارو ومهم فيها كمل علاه هذي أفرى يتوبون كوي هذا لا يجيء إن الله هو المستكبر تاريخ ثلاثة كوي إلى توضو يرك نفرى يتوبون وما توضت كنا من توبت كنا إلى الله إلى حجج واستغفرو إيمان الدمدة في دسان والله عفرو الرحيم إلى هوا مثل بنو ما إلهي سبحانه الله كوية التالية الثلاثة إلهي ويالي التوكين كوية إن الله هو المسيح ابن مريم وتوكين إلهي ويالي ما المسيح ابن مريم مسيحة هنا مريمان ماهان إلا رسول موين قد خلال أي تكتب من قبل هرتس الرسول وأموه هي صديقة من همب همب هاي السلر رسول كسر رسول كتاب كسر رسول هذا الكالية فعل فعله هاي كان وعيثيه يدي والحياة يا كلانك قرآن عطاء قرآن طعنة يا هيا بياذي مين يجينو إله أهيم وعديك قرآن طعنة يصير بياهم كان يا, يا كلان الدعاء انظر بلفير كيف السدا نبينو أن عذين اللهم يا الآيات آيات خيجة صنوع عذين ثم نظر ثم ننظر في هذا في النحسة يوسف كنا لول يحنا يو إله يسوع وعدي هي السدا ضدك وإله يلده من خير حق اللو جلي يحنا يبلفير عليهم اا والمسحوبنا قلوا <تصفيق> كل حاجه تعبدون معاويسن من دون الله الهي سكري ما له يملك لكم ضرا ولا نفع ما مخلوق من لا يملك ان ويلكين لكم منك ضر و هذا العاود وييلان وخوانا يلين هذا العاود دا هذا هذا لكي وحي إلى نعين انت من النمل والله هو السميع العليم إلهو علم بطنه ومق البطنه قلوا حاتي يا لا تغلوا حد قد بين في دينكم دين حد قد الحدود دي وحد ثالث ثلاثة ايه. هو ال أول مستمر وحذلا لا تغل قلوا حاتي لا تغلوا حد قد بينه والحدود دي حد عصفان في دينكم دينكنك حد غير الحق الحق حد قدر، أن حق هاي حصوين وراء تبعوها الراعين أو قوم دت حوزه قضلوا دميه من قبل فوري وفضلوا دميه كثيراً دضباً وضلوا دميه كرم راع سواي سويل وكواه الراعين دين كنه كحد قدرين حصولك وراء هين لدميه وراء راع والرجع لكن لبوار نادم وإن لدو وإلا لن تجده مرح مرتال هلك حد قدر في سين جاسين أنا مخلوق جالسان إلى سو لا تقول في دينكم هكذا قدنا غير الحاجة حد غيرك مين تنتدب حد كبر حسان حقها لسنا ضاد له وجدناه ولا تتابع أهواء قوم ده تحوده ده ندمي كسر عنو النقطة الواحرة التكرير كسر عندها الراعن ده كسر قدره من قو له وفضله كثيرا ده بلندميه وضل كدميه عن شوي سيلو عنا ولا عندي الذين كفروا كل جالوه ومن بني إسرائيل على لسانه داود نبي داود عرب كساء الله عنه وعيسى ابن عي مريم عيسى مريمه عرب كساء الله عنه ذلك العناد داسي طابتهم فى يقول له بما عصروا عاصم طريق سابتا وكانوا يعتدون كل حدود الهاتف وقوى عيسى الثلاثة ويه إن الله هو المسحب المريمه على سهل هذه المبارس سبحانه وتعالى وعلى الله عنه بما عصروا عيسى ان كوى وكانوا يعتدون كانوا هذه لا يتناولون كون من عن ممكن ممكن يفعلوه إجتماعي طيب ترى ممكن ممكن اذا تقتلك الكاميرا بجد هو كان سمع الرسول تاني الأول وين ما أنتوا كرّي برو كرّي خلاص نصدق برو كرّي مساوا كانوا ويش تقول لك الصني لبيسو حباصل ما كانوا هن يفعلونه خو الصني قرأ وذكر كثيرا من بلد قومهم هي الكاميرا يتبولون هي الكوي يراني الذين كفروا وقع ربا ايه وكوله ديانا لبيتا وحباسا ما قدر اللهم وحي اهر مرسا انفسهم نفطا انسخ الله وحي نفطا اهر مرسا واخره وقبره وكسبه ومحاوله وعره له نعود بالله من غضب الله انسخ الله وانو اله وعره عليهم دشرة وفي العلايب هم يو خارجون فواريه ولو كانوا هديه يؤمنون فواره مايسا بالله اله يوان النبي يا وما الكتاب في قنذير إلهي النبي الرسول دي متخذون جارا كمالك تان أولياء أولياء ولكنك كثيرا أنبلوا ومن يركم إذا فاسقون وحجال ودي جانا إياه إله الدين على سماه تعالى عيادا سد عياد كبله وجوكره فحجال غفور لسا إنصي إلهي يا كتاب كسي يا النبي الرسول نعم الله يعدي ولو كانوا منون عظيم يهين هو او كتاب كروسيين ما اتخذوهم قاعده كما ييشن ولي كما ييشن حيكته كما ييشن كو جعليه كما ييشن ولكن كثيرا ام بلان امه ويا كما فاستقون الى سبحانه وتعالى يطاعي شيء كبحان صدر رجال ولي ورغنايا